قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا, واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ببعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكانت تقيا وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إبنة انتبذت من أهلها مكانا شرقيا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم, ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين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 وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم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 هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فغيلوا للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وَأَنذِهِمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قضي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وهم لا الْأَمْرُ وَهُمْ فِي رَفْضٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نحن نرف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صديقا نبيا إِذْ قال لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لم تعبد مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يبصر يَا أَبَتِ عنك شيئا مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُنصَرُ وَلَا شَيْئًا يَا أبت إني قد جاء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 فوربك لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جثيا ثم لننزعن ثُمَّ كل مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عتيا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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين, قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي خير مقاما وأحسن نديا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَنْ كَانَ أَوْضَافُ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدوا هدا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَنَا وَلَدًا اطَّلَعَ الْوَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُمُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرِيهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 إنما نعذ لهم عذاب يوم نحشر المتقين إلى رحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى رحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا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 اندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردا إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فَإِنَّمَا يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللبّد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا